صلى الله عليه و سلم ربنا سيدنا إن ا ل ح محمد د لله ن ه و نستعين ه و نستغفر ه و نعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا و من س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا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 فقد اصدرت ا ل ح ك و م ة ا ل م ص ر ي ة وفق الله القائمين عليها الى ما يحبه الله ويرضاه قرارات برفع اسعار الوقود والغاز والكهرباء وما شاكل ذلك من الخدمات والسلع ا ل ا س ا س ي ة فماذا كان رد فعل الناس من هذه القرارات والجواب معلوم في واقع الناس <تصفيق> أ ن الجميع إ ل ا من رحم الله أ ب د ى التسخط وعدم الرضا و انزلوا ت ك و و أ جام غضبهم على الحاكم و ا ل ح ك و م ة وتناولوا القائمين عليها بالسب والشتم والقذف واللعن و ا ل س خ ر ي ة والاستهزاء وتناسوا في ح م أ ة هذا الغضب وهذه ا ل غ ف ل ة قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ن ف س والثمرات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 فيا َ ليتهم َُْ قالوا َُ كما ََ م َ ر َ الله َُّ عز ََّ وجل ََ لما َ نزلت ََْ بهم ِِ ه ذ ِ ي ا ل ْ م ُ ص ِ ي ب َ ة ِ إ ِ ن َ ا لله َِِّ و َ إ ِ ن َ ا اليه َِْ راجعون ََُِ حتى ََ تتنزل َََََّ عليهم ََِْْ صلوات ٌَََ من ِْ ربهم َِّ و َ ر َ ح ْ م َ ة ٌ وحتى َََ يكونوا َُ من َ المهتدين ََُِْْ ولكن ولكن ابدوا الاعتراض والتسخط على اقدار الله وتناسوا ن ن ا نحن جميعا السبب الرئيسي في هذا الغلو وهذا الغلاء في الاسعار ليس السبب الحاكم ولا ا ل ح ك و م ة وحدها بل نحن جميعا مشتركون في هذا اسمعوا إ ل ى ما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ح د ي ث أ ن س أ ن ه قال غ ل ى السعر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث في زماننا ا ل آ ن هذا في زمن رسول الله ليس في زمن فلان ولا إ ل ا من الحكام غلا السعر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سعر ا لنا أ ي خفض لنا ا ل أ س ع ا ر يا رسول الله سعر ا لنا فبماذا أ ج ا ب ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال إ ن الله هو المسعر ا القابض ا ل ب ا ص ن الرزاق و إ ن ي لا ر ج ل ل ه و إ ن القى ر ج و ربي ليس أ ح د منكم يطلبني ب م ظ ل م ة في دم ولا مال هذا الحديث أ خ ر ج ه أ ب و داود و أ ح م د ه وابن ماجه وغيره م و حديث صحيح ولو س ا ع د و ا من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة واسناده حسن أ ن ه م قالوا لنا سعر ا أ ن ه م قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا يا رسول الله فقال إ ن م ا يرفع الله و ي خ ف د و إ ن ا ل أ ارجو من ق ى الله وليس ل أ ح د عندي مظلمه فقالوا ساعر لنا قال الله ت أ م ل و ا هذه ا ل إ ج ا ب ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. قال الله يعني أ ن الله هو الذي يملك التسعير لست أ ن ا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملك هذا هو إ م ا م المسلمين وحاكم المسلمين في وقته فله مقام ا ل ر س ا ل ة ومقام ا ل إ م ا م ة والحكم ولا يملك, ولا يملك التسعير لا يملك أ ن يرفع أ و أ ن ي خ ف ض ا ل أ س ع ا ر بل قال إ ن الله هو الذي يرفع و ي خ ف ض ولما ق ا ل ه يسعر لنا قال الله أ ي هو الذي يسعر لانه هو الرزاق والذي يملك الغنى والفقر والذين لا يبقون هذا الكلام او لا تبلغ عقولهم نقربه إ ل ي ه بمثال بسيط نقول لهم هذه ا ل أ م ر ا ض التي تصيب أ ب د ا ن ك م من الذي اتصرف فيها من الذي يسلطها عليكم الحاكم لا والله الله عز وجل يسلط هذه ا ل أ م ر ا ض ابتلاء اما إ لرفع الدرجات عند المؤمن و إ م ا لتكفير السيئات وإما للتنكيل والعياذ بالله فهذه م ح ا و ل الابتلاء الابتلاء إ م ا أ ن يكون تكفيرا للسيئات او رفعا للدرجات أ و تنكيلا بمن يتسخط على أ ق د ا ر الله أ و يضار س ر ع الله من الجهل والصفهاء و أ ص ح ا ب الاهواء و ر ك ب ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ن التسعير بيد الله ولكن هذا الغلاء في ا ل أ س ع ا ر الذي ي س ب ه المرض ابتلاء لماذا بما كسبت أ ي د ي الناس والله إ ن ربك لا يظلم أ ح د ا و ه ن ا ك ن من ياتى فالشفو ولكن ف ي ن ص ا ل ح هون ف ل م ا ذ ا ي أ خ ذ و ن مجالسها ا ن ق و ل الله ع ز و ج ل يقولو ا ق ا ف ت ن ة لا تصيبن لازينه زاله مخاطر وسوء لنا ب ي صلى الله ع ل ي ه و س ل م أَنَاهْلِكُ صلي هون قال نعم إ ذ ا كثر ا الخبث وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبه أ ي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون و إ ذ ا ف ل س ف آ خ ر فيقول عليك أ ن تقول هذا الكلام للحاكم ويقول أ ف ض ل وجهاد ك ل م ة حقل عند سلطان ج ا ئ ر نقول أ ن ز ل الحديث موضعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنده أ ي ت ب د ب عنده ليس, ليس بالهتافات ا ل ف ا ر غ ة و ا ل ص و ر ا ت ا ل م ض ي ع ة ل ل أ م ن و ا ل أ م ا ن إ ن م ا إ ذ ا كنت عنده كل ه ولكن هل كما ذكرت هل هو المسؤول وحده عن هذا الغلاف ا ل أ ث ا ر لا والله هو قد لا يملك من أ م ر نفسه نعم هو يتخذ قرارا هو ومن تحت يده ممن ولاه الله ا ل أ م ر ولكن هذه القرارات هي ن ا ب ع ة ن ا ب ع ة من واقع الناس ولو سلمنا جدلا ا نتنزه عن أ ن هذا من الظلم ومن الجور ما, ما الحل ما العلاج ن ا ه طريق ا ل إ ص ل ا ح هل طريق ا ل إ ص ل ا ح ا ل نجلس على الانترنت وشاشات اللي ما يسمى بالمحادثات الوصف وما ذكر ذلك هو الفيسبوك ونصب ونشتم ونسخر وناتي بالإيه بالإيه بالإيه بالإيه بالمقاطع على اليوتيوب التي فيها السخريه ة و ا ا ل س ت ز ا بالحاكم ء والاستهزاء ت ي ي ف ه ا ل خ ر ي ة و ا ا ل س ب ا ل ح ك و م ة و ك أ ن و ك أ ن نحن قد بلغنا م ر ت ب ة في الصلاح والتقوى تجعلنا هذا الابتلاء والله إ ن هذا البلاء من أ ن ف س ن ا وبمكاسبات ا أ ي د ي ن ا ومن يدعي غير ذلك ج ا ئ ل لا يدري شيئا عن شرع الله ولا عن الواقع والله من أ ش ه ر الناس بالواقع ولكن الناس تربوا على المنهج الثوري الخارجي الذي يهدم ولا يبني ونريد أ نرجع معكم سنوات إ ل ى الوراء من تاريخ مصر ح ت يعقد م ق ا ر ن ة بسيطه يعني م و ج ز ة بين واقع قديم ليس, ليس بعيدا وبين الواقع الذي نحياه انظروا إ ل ى مصر فيما يسمى بالعهد الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق رحمه م الله وما قبلهما ومصر بعد هذه ا ل ص و ر ا ت أ ن ا أ ذ ك ر لكم نقاط م خ ت ص ر ة عن واقع مصر في هذا العهد الملكي وما الذي حدث بعده لما ت س خ ت الناس على واقعهم وسالكوا سبيلا معوجا للاصلاح فزالت عنهم ا ذ ه النعم كما يريدون ا ل آ ن أن تزول م ان أ يزور ما تبقى ع ن د ن ى من نعم و ا ن و ا زلنا في نعمه انتم الحمد لله تتقلبون في نعم ليلا ونهارا والله الذي يقول انا أ ر ي د ان اذهب الى سوريه ف يقول هذه ا ا ل م و ع ي ق احجز لي خ ط ا ر ا الى سوريا مسكين لا يدري حال اهل س و ر ي ا يعيشون في بلاء وكرم لا ي ع ل م و م الا الله يعيشون في غ م وخوف و ض ع ر وقتل وتشريف ولا يجد احد م ش ر ب ة الماء في بعض المناطق فضل العنان يزيد الطعام وقد قتل ت زوجته وقتل أ و ل ا د ه أ م ا م عينيه وتسلط عليهم م ص ي ر ي ة ا ل ز ن ا د ق ة والروافض المجرمون الذين إ ذ ا دخلوا بلدا أ ف س د و ه ا وجعلوا اعزه اهلها ادله بس لا يعرفون الواقع يعرفون ليبيا تعيش إلى حال ليبيا وما فيه من تشريد وقتل خ ا ص ة في ا ل م ن ط ق ة ا ل ع ر ب ي ة بسبب هذه الفتن التي يروج لها أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م تحت مسمى ا ل م ط ا ل ب ة بلي ب ا ل إ ص ل ا ح أ و ا ل م ط ا ل ب ة بلي ب ا ل ح ر ي ة الشعرات ا ل ك ذ ا ب ة التي خدعوهم بها في وسائل ا ل إ ع ل ا م كي يخربوا بلادهم ب أ ي د ي ه م و أ ي د ي المؤمنين ف ا ع ت ب ر يا اولي ا ل أ ف ص ا ر في زمن ا ل م ل ك ي ة كما يقال او في العهد الملكي ه ذ الذي ا كان قبل هذه الثورات التي اكلت الاخضر واليابس كانت ا ل م م ل ك ة ا ل م ص ر ي ة تشمل مصر والسودان و غ ز ة وتشمل جزءا من ليبيا وجزءا من ا ت ش ا د وكانت اوغندا و ط ا ل ب الملك و ط ا ن ب و ا ل م ا ل م ا ن م م ل ك ة المصري ة كانت م م ل ك ة ل ا شأنها كانت كما يقال بتعبير المهطل د و ل ة ع ظ م ة طيب م ص ر في هذا ا ل زمن تنشي ا و ل م ح ط ة ش م س ي ة ت عمرو بطاقه سمشي في العالم ياشما زمن مصر أ ق ر ض ت ا ل د و ل ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة العظمى في هذا الوقت ما يعادل ت س ع ة وعشرين مليارا من الدولارات في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى مصر في هذا, في, هذا في هذا الزمان مصر تقدم معونات لبلجيكا الجنيه الذهب كان يساوي ما ثمانية يقارب قرشا وتسعين、قرشان. يعني كان الجنيه المصري أ غ ل ى من الجنيه الذهب في تلك ا ل ف ت ر ة الغطاء النقدي المصري كان يعد أ ك ب ر غطاء نقدي على مستوى العالم في تلك ا ل ف ت ر ة حيث كانت غ ق ي ة الذهب تساوي أ ر ب ع ه جنيات ه فقط التي دمرت البلاد معدل ا ل ب ط ا ل ة ا ل م ص ر ي ة في تلك ا ل ف ت ر ة لم يتعد ى إثنى اثنين في ا ل م ئ ة والذي بالغ ا ل آ ن ما أ د ر ي كم حدث ولا حرج بسبب هذه الثورات إلى آخره هذه مجرد أ م ث ل ة فقط من المواقع المصري في تلك ا ل ف ت ر ة طيب ورغم كل مظاهر التحضر في ا ل م م ل ك ة ا ل م ص ر ي ة في تلك ا ل ف ت ر ة إ ل ا أ ن ه كانت هناك مظاهر س ل ب ي ة بلا شك من صور ش ر ك ي ة ومن صور من الفجور و ا ل م خ ر م ا ت ومن محاولات لبعض رؤوس الشر الذين نراهم ا ل آ ن في وسائل ا ل إ ع ل ا م الذين كانوا يريدون أ ن يضيعوا هذا الخير من ا ل م م ل ك ة ا ل م ص ر ي ة كما يفعلون ا ل آ ن يريدون أ ن ي ض ي ع و ا ما ت ب ق ف عن طريق هذه الشعرات ا ا ل ك ذ ا ب ة التي خ د ر و ا بها الناس لكن كان هناك علماء أ ج ل ا ء يسعون إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح بالطريق ة الصحيح ش ر ع ي ا ل ب ا ل م م ا ص ح ة مع من كانت له ا ل و ل ا ي ة والسلطان و ا ل إ ن ك ا ر عن على رؤوس الشر في وسائل ا ل إ ع ل ا م وفي الجرائد الذين لا ي ف ت ا و ن أ ن يبثوا الفتن في وسط المجتمع المصري ليلا ً ونهارا ً في كل وسائل الاعلام بلا استثناء حتى ما يسمى بالقنوات الدينيه وعلى ر أ س ه م محدث مصر ا ل ع ل ا م ة أ ح م د ا بن محمد ا بن شاكر رحم الله أ ح م د ورحم الله أ ب ا ه وكان و احمد قضافاً وكان أ شاكر من كبار علماء ا ل س ن ة و أ ه ل الحديث في داخل ا ل أ ز ه ر وكان قاضيا ً وكان أ ب و ه الرئيس العام للمحاكم ا ل ش ر ع ي ة في مصر والسودان وكان أ ح م د شاكر من أ و ا ئ ل من نهض ل م ح ا و ل ة إ ن ق ا ذ م ن رؤوس الشر والفساد الذين تشاعب و ا كالتطار في وسائل ا ل إ ع ل ا م والصحف عن طريق الكفار ب ك ي ي ض ي ع على مصر هذا الامن والامان الذي كانت تعيش فيه وكذلك كان معه العلامه الشيخ محمد حامد الفقهي على طريق الاصلاح على طريق الاصلاح نفسه وكان الملك فاروق رحمه الله تعالى يحضر دروس العلم ومنها صحيح البخاري في المساجد كما نقل هذا الشيخ محمد حامد الفقهي في م ج ل ة الهدي النبوي في العدد السابع كتب مقالا بعنوان ج ل ا ل ة الملك الصالح فاروق فاروق الاول ايده الله بنصره يسن س ن ة ا س ل ا م ي ة يحيي بها من اثار الاسلام والسلف الصالح ما نسيه الناس هذا الذي كان يسبوه الاخوان المفسدون ليلا ونهارا ونحن ل ا ما ندافع عن الملك ولا عن الرئيس ولا وليس غرضي بذكر هذا أ ن أ ظ ه ر محاسن ح ك و م ة على ح ك و م ة ليس هو الغرض الغرض سوف يظهر لكم ا ل آ ن بعد أ ن نستعرض هذا التاريخ ب إ ج ا ز وكانت المحاكم ا ل ش ر ع ي ة ق ا ئ م ة في تلك ا ل ف ت ر ة ويتحاكم فيها الناس إ ل ى شرع الله إ ل ى ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ولم تكن ط ر ف المحاكم ك م ا ق ا ل ا ل أ ه ل ي ة التي تحكم ا ل ق و ل ي ن ا ل و ض ع ي ة إ ل ا بعدما قام, قام, قام العدو ا ل إ ن ج ل ي ز ي بفرض هذا على ا ل ح ك و م ة ا ل م ص ر ي ة وكانت ا ل ح ك و م ة في العهد الملكي تتحاكم إ ل ى المحاكم ا ل ش ر ع ي ة إ ل ى ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ولو صبر الناس وتكاتفوا مع العلماء ومع الملك في تلك ا ل ف ت ر ة لكان ا ل إ ص ل ا ح ولكانت ص و ر ة مصر على غير ا ل ص و ر ة التي نراها ا ل آ ن لكنها لكن ا ل ع ج ل ة والسير خلف أ و ه ا م من هؤلاء السائرين الكذبين ا الذين يجرون خلف أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م لتدمير بلاد ا ل إ س ل ا م بيد أ ي أ ه ل ه ا و بتلك ا ل ف ت ر ة كان في ا ل جانب ا ل آ خ ر من لا يريد ا ل إ ص ل ا ح ل م و يريد التخريب و الفساد ف أ ن ش أ حسن البنى حزب ه حزب الاقوى المسلمين تحت د ع و ة ا ل إ ص ل ا ح و تحت د ع و ة ه ذ ا تطبيق الاسلام وكان يتملق الملك الملك فاروق كما في ع د ة مقالات له م ع ر و ف ة عند حزب الاخوان يتملقه ويتظاهر ل ه ب الولاء في الظاهر وفي الباطن يعد ا ل ع د ة مع حزبه ل ل ا ط ا ح ة به وللخروج عليه كما هي طريقتهم في كل مكان إ ل ى وقتنا ه ذ ا ا ل خ ي ا ن ة والكذب والغدر تحت مسمى ا ل إ س ل ا م وكان يسير على خطط امار الدين ا ل أ ف غ ا ن ي في إ س س ا د الشعوب تحت شعار ا ل م ط ا ل ب ة بالحريات مع حزبه ومع الاحزاب الاخرى التي نتجت عن الفكر الليبرالي الفاسد وعن الفكر الثوري الذي جاء الينا من اوروبا وعن الفكر الاشتراكي اللعين فنفث هؤلاء الشر, الشر في نفوس المسلمين وابناء المسلمين من الشعب المصري ك ي ت س خ ط و ا على واقعهم مؤيدين بمحاضرات الدول ا ل ك ا ف ر ة التي تلعب ا ل ل ع ب ة نفسها ا ل آ ن كي ي د م ر على المسلمين بلادهم ودخلت مصر في ح و م ة من المذاهب ا ل ر ض ي ة و ا ل أ ف ك ا ر ا ل م ن ح ر ف ة وقضى على أ ي م ح ا و ل ة للاصلاح الشرعي القائم على الكتاب و ا ل س ن ة وعلى ما كان عليه سلف ا ل أ م ة فكانت ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة ا ل ر ض ي ة ا ل ل ع ي ن ة التي أ ل ب ث ه ا س ي د قطب ومحمد الغزالي ورموز ا ل إ خ و ا ن لباسها ا ل إ س ل ا م وقام جمال عبد الناصر بتطبيقها ضنا منه انها هي ا ل إ س ل ا م فكانت ا ل ع ق و ب ة من الله لما تركوا ا ل إ س ل ا م ولجوا إ ل ى ذي مذاهب ا ل ر ض ي ة وحدث ما لا تحمد عقباه ودمرت البلاد من ج ه ة الاقتصاد ومن جهة ا ل ع ق ي د ة ومن ج ه ة ا ل س ي ا س ة ودخلت في حروب ف ا ش ل ة ومعارك لا ق ي م ة لها أ ت ت على الباقي من ا ل أ خ ض ر واليابس كل هذا ع ق و ب ة من الله ل أ ن ه م لم يسلكوا طريق إ ص ل ا ح الصحيح وقاموا بهذه الثوره فهذا نتاج ا ل ث و ر ة ا ل أ و ل ى ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة التي دمرت ما كان يحكى قديما عما ذ ك ر ت و لكم من هذه النعم التي كانت مصر تتقلب فيها في زمن العهد الملكي جاءت الاشتراكيه التي تناقض ا ل إ س ل ا م بسبب هذه ا ل ط و ر ا ت ا ل ل ع ي ن ة حتى تدمر ما كانت تحيه في مصر من أ م ن و أ م ا ن ورخاء و إ ن كانت فيها ما فيها من المخالفات الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده <تصفيق> و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أ م ا بعد فكما ذكرتم الغرض من ذكر هذا التاريخ ليس أ ن أ ظ ه ر محاسن ح ك و م ة أ و محاسن كما ي ق الملك لا إ ن م ا اقرادا ل ل ع ب ر ة أ ن كنا في نعم وكانت هناك بلا شك ابتلاء ا ت وكانت هناك مخالفات وكان هناك ظلم وكان هناك فساد في بعض الجوانب ولكن كانت النعم أ ك ث ر مما نحن فيه ا ل آ ن فلما أ ر ا د البعض ا ل إ ص ل ا ح كي يزول الفساد أ و كي يقل الفساد وكي تبقى النعم جاء آ خ ر و ن تحت ذ ي الشعرات ا ل ك ذ ا ب ة يريدون ا ل إ ف س ا د باسم ا ل إ ص ل ا ح ويريدون تدمير البلاد باسم تطبيق ا ل إ س ل ا م فهذه ك كان ا ما ن ف نتائج الثورات باختصار أ ن ه كلما قام هؤلاء ب ث و ر ة ازداد الشر والبلاء د ا والغلاء د ا ل ل أ س ع ا ر انا اقول لهؤلاء الذين م ل أ و ا مواقع الانترنت وشاشات ك م القنوات ا ل ا ل ف ض ا ئ ي ة ب ا ل إ ح ب ا ر ا ت التسخط والسب والشسم ل ل ح ك و م ة ولغيرها وللحاكمة هل سوف تعالجون غلاء ا ل أ س ع ا ر بهذه السفاهه هل تظنون ان الله ي ر ف ع عنك بهذا البلاء باتي ا ل س ف ا ه لا والله بل ت ز ب ا د و ن بلاء على بلاء إ ل ا أ ن تتوبوا الى الله و أ ن ترجعوا إ ل ى ربكم هذا لنا جميع. نحن جميعا نحتاج أ ن نحاسب أ ن ف س ن ا ونرجع إ ل ى ربنا لن يعالج غلاء ا ل أ س ع ا ر بثوره ولا بسب ولا بشتم للحكومات هذا سبيل اهل الافساد سبيل العاجزين اطلعوا انظفوا انتم اولا وطالبوا ا ل ح ا ك م بالاصلاح ولكن ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ص ح ي ح ة ليس بالسب والشتم و ا ل س خ ر ي ة والاستهزاء ا ل ت هي ط ر ي ق ة الخوارج و ط ر ي ق ة اهل الجهل و ا ل س ف ا ه ة ه كما في قوله تعالى و ََ ا ت قال ُ و َ السعدي تُصِبَنَّ ََ ظَلَمُكُمْ َِ ي ن ا َ في تفسيره بل تصيب ُ اي الفتنه فاعل الظلم وغيره وذلك اذا ظهر الظلم فلم يغير إ ا ن عقوبته تعم الفاعل وغيره وتقوى هذه ا ل ف ت ن ة بالنهي عن المنكر وقمع أ ه ل الشر والفساد و أ ن ل ا ي م ك ن ه ا من المعاصي والظلم مهما أ م ك ن يعني نحن علينا أ ن م ن ه ى الناس أ ن ف س ه ا عن الظلم والفساد الظلم والفساد ليس من الحاكم وحده بل من وقع الناس, الناس انفسهم يظلمون انظروا إ ل ى ا ل أ ر ا ض ي ا ل م ص ر ي ة في العهد الملكي نعوذ قلناها لما、أكلناه. كانت, كانت الزراعة الاراضي ز ر ع ة ا ل أ ا ل ز ر ا ع ي ة ت ع م بالخير والنماء على أ ر ض مصر فظلم الناس أ ن ف س ه م في هذا العهد الاشتراكي اللعين وجرفوا أ ر ض ه م وصاروا ع ا ل ة على الكفار لما ب د ر و ا ا ل ن ع م ة هذا الحي الذي أنتم ف يسمى ه الذي ي ب ح ي المنيب كان, كان منذ خمسين س ن ة او أ ك ث ر كان عبارة هذا عن كان كل كان كان كان كل كان كل كان كله ا ن ك أ ر ا ض ي ز ر ا ع ي ة تخرج بالخير والنماء على أ ه ل هذه البلاد طمع الناس أ ص ا ب ه م الطمع والجشع إ ل ى من رحم الله لتحصيل ا ل أ م و ا ل ا ل ز ا ئ ف ة التي لا قيمه لها وكانوا سوف ي ح ص ن و ا اضعافا إذا, اذا حافظوا على ارضهم بخلاف البركه ة ل ه ي كانت سوف تعم الجميع لكن الناس انما رحم الله كل يفكر في نفسه في مصلحتين خ ا ص ة وحتى هذه المصلحه ا ل خ ا ص ة لا يحصلها ل أ ن الشيطان يخدعه الان هي المصالح و ا ل ظ و ر الحكوميه والمؤسسات ها؟ هل ا ه الفساد م ن الحاكم فقط لا من الناس أ ن ف س ه ا أ ولا الذين ها صاروا لا يعيشون إ ل ا بالرشاوي لا يعيشون إ ل ا بالسلب والكذب و ا ل خ ي ا ن ة وتضيع ا ل أ م ا ن ة كيف كيف, ها؟ كيف تبني مصرا و أ ن ت تبني وغيرك ي ه د م ه والله إ ن هذا الحاكم مظلوم أ ك ث ر منا لا أ ق و ل هذا دفاعا عن عني عن حاكم بعيني و ل ع ن ي ولكن أ ق و ل هذا لان هذا الواقع هو مظلوم مثلك ل أ ن ه حمل هذه ا ل ا م ا ن ة في هذا الواقع المرير و ل ل أ س ف لا يجد عونا ولا نصحا لا من عالم ولا من قائد أ م ي ن إ ل ا ما رحم الله العلماء لا ينصحون ل أ ن ه م أنفسهم يحتاجون لمن ينصحهم إ م ا إن أ ن ه م ص و ف ي ة يروجون الخرافات بين الناس و... الخرافات ويروجون عند الحاكم فكيف يصلح عقيدته ط ب ل ان يصلح ع ق ي د ة الناس وكيف يرجو الناس نصر الله وهم يعيشون في هذه الخرافات و ل ك ه ا ل خ ز ع بلات ل ي ل ة و ن ا هاره ولكن هناك الكوزا بلات ليرانا ه ا ن ه هناك الكوزا بلات ل ي ر ا ن د هاره هناك الكوزا بلات ليرانا ه و ر ه هناك الكوزا بلات ليرانا هاره هناك الكوزا بلات ليرانا من كانوا يدعون من ا ل أ م و ا ت ودعوا الله وحده يطلبون منه ا ل ن ص ر ة كيف ينصرهم الله وهم في وقت الرخاء يدعون غيره ويستغيثون بغيره كم مليون ملايين كم مليون يتركون ا ل ص ل ا ة كم مليون في وسط ا ل ب ق ر ا ء ل ا ك ل أ غ ن ي ا ء من ينفق ماله هو فقير على هذه المذكرات والمخدرات و م حرم الله الظلم مشترك و م الا ظ ل ل م مشترك إ نحن جميعا عندنا من الظلم ما لا يعلم ه إ ل ا الله ولا أ ق و ل هذا حتى أ ق ن ط ك م ب ر ح م ة الله ولا أ ق و ل هذا ت ذ ك ر ة وحتى نفيق ة من الوهم الذي عيشتنا فيه هذه ا ل أ ح ز ا ب ا ل م ح ر ب ه وهؤلاء الدعاء الذين لا يذكرون ش ا في دينهم ويريدون فقط ان يحرشوا, أن يحرشوا. تحريش تحريش وسب وشتم لكن الاصلاح ح ما بي ما في اصلاح سب وشتم فقط و ص و ر ا ت للهدم يريدون هزما هزما لا يريدون بناءا اتقوا الله في انفسكم وارجعوا الى ربكم, إلى ربكم قبل ان ي أ ت ي ك م مال ا و تحبون فوالله إ ن ي نذير لكم بين هذا عذاب شديد اتقوا الله نحن جميعا يجب أ ن نتقي الله و أ ن نرجع إ ل ى دين الله وان نتعلم ديننا و أ ن نفقه ديننا و أ ن نترك هذه الدعوات ا ل ف ا ر غ ة التي تدمر البلاد وتدمر العباد ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و ص ح ا ب ه وسلم <تصفيق>